ونريد ان نمن على الذين استضعفوا في الارض ونجعلهم ونجعلهم ائمه ونجعلهم الورثين ونمكن لهم في الارض ونري فرعون وهامان وجنودهما منهم ما كانوا منهم ما كانوا يحذرون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 إِنَّا رَادُّوهُ إِلَيْكِ وَجَاعِلُوهُ مِنَ الْمُرْسَلِينَ فالتقطه آلُ فِرْعَوْنَ لِيَكُونَ لَهُمْ عَدُوًّا وَحَزَنًا إِنَّ فِرْعَوْنَ وَهَامَانَ وجنوده ما كَانُوا خَاطِئِينَ وقالت اِمْرَأَةُ فِرْعَوْنَ قُرْوَةُ عَيْنٍ لِي ولك لا تقتلوه عسى ان ينفعنا أو نتخذه, ولدا او نتخذه ولدا وهم لا يشعرون واصبح فؤاد ام موسى فارغا ان كادت لتبدي به لولا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 فاصبح في المدينه خائفا يترقب يترقب فاذا الذي استنصره بالامس يستصرخه قال له موسى انك لغوي مبين فلما ان اراد ان يبطش بالذي هو عدو لهما قال يا موسى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 قال يا موسى إن الملأ ياتمرون بك ليقتلوك فاخرج فخرج إني لك من الناصحين فخرج منها خائفا يترقب قال رب نجني من القوم الظالمين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 وجد عليه أمة من الناس يسكون ووجد من دونه ممرأتين تذودان قال ما خطبكما؟ قال تا لا نسقي حتى يصطر الرعاء وأبونا شيخ كبير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 ان خير من استاجرت القوي الامين قال اني اريد ان انكحك احدى بنتي هاتين على على ان تاجرني ثماني حجج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 والله على ما نقول وكيل فلما قضى موسى الاجل وسار باهله انسم من جانب الطور نارا انسم من جانب الطور نارا قال لاهلهم كثو إني انست نارا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 وَإِنِّي لَأَظُنُّهُ مِنَ الكاذبين وَاسْتَكْبَرَ هُوَ وَجُنُودُهُ فِي الْأَرْضِ بِغَيْرِ الْحَقِّ وَظَنُّوا وَظَنُّوا أَنَّهُمْ إِلَيْنَا لَا يُرْجَعُونَ فاخذناه وجنوده فنبذناهم في اليم فانظر كيف كان عاقبه الظالمين وجعلناهم ائمه يدعون الى النار ويوم القيامه لا ينصرون واتبعناهم في هذه الدنيا لعنه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 ولولا ان تصيبهم مصيبه بما قدمت ايديهم فيقولوا فيقولوا ربنا لولا ارسلت الينا رسولا فنتبع آياتك فنتبع اياتك ونكون من المؤمنين فلما جاءهم الحق من عندنا قالوا قالوا لولا مِثْلَ مثل ما أوتي مُوسَى موسى يَكْفُرُوا يكفروا بما مُوسَى موسى من قبل قالوا سحران تظاهرا وقالوا, وقالوا إنا بكل كافرون قل فأتوا بكتاب من عند الله هو أهدا, منهما هو أهدا منهما أتبعه إن كنتم صادقين فإن لم يستجيبوا لك فاعلم أَنَّمَا يتبعون أَهْوَاءَهُمْ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 قبله مسلمين أولئك يؤتون أجرهم مرتين بما صبروا ويدرؤون ويدرؤون بالحسنة السيئه ومما رزقناهم ينفقون وإذا سمعوا اللغو أعرضوا عنه وقالوا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 يجبى إِلَيْهِ ثمار كل شيء الرزق من لدنا رزق من لدنا ولكن أَكْثَرَهُمْ لا يعلمون وكم أَهْلَكْنَا من قَرْيَةٍ بطرت معيشتها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 لا وربك يعلم ما تكن صدورهم وما يعلنون، وهو الله لا إله إلا هو، له الحمد في الأولى وال. له الحمد في الأولى والآخرة له الحمد في الأولى والآخرة وله الحكم وإليه ترجعون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 قل ارايتم ان جعل الله عليكم منه رسرمدا الى يوم القيامه من اله من اله غير الله ياتيكم بليل تسكنون فيه افلا تبصرون وامر رحمته جعل لكم الليل والنهار لتسكنوا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 فَقُلْ لَهَا تُوبُ رَهَانَكُمْ فَعَلِمُوا فَعَلِمُوا أَنَّ الْحَقَّ لِلَّهِ وَظَلَّ عَنْهُمْ مَا كَانُوا يَفْتَرُونَ إِنَّ قَارُونَ كَانَ مِنْ قَوْمِ مُوسَى فبغى عليهم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 يقولون ويك اللَّهَ الله يبسط الرزق لمن يشاء من عباده ويقدر لولا ان الله علينا لخسف بنا ويك انه لا يفلح الكافرون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 ومن جاء بالسيئة فلا يجزى الذين عملوا السيئات إلا ما كانوا يعملون إِنَّ الذي فرض عليك الْقُرْآنَ لرادك إلى معاد